بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي توضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي دم كل شيء لعزته الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله عدد ما أحصى كتابه الحمد لله من ما كتابه الاخت الكريمه ام فيصل ممكن تاخدي المايك وتقولي لا الله ان محمد رسول الله أن المسيح عبد الله ورسوله لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واشهد ان المسيح عبد الله ورسوله تفضلوا و ten انو تستوعبني فرحه جدا اذكر انا اول إليك يا و تشكر عليك كل شيء اشهد i said, out. out. out. Szanowny Panie Przewodniczący Komisji Europejskiej الله Państwo, أشهد أن لا إله, أن لا إله الا الله إلا الله وأشهد, إلا إلا وأشهد وأشهد أن أن, أن وأن محمدا رسول الله رسول الله أشهد ان لا اله الا الله اشهد ان الله محمد ان محمدا رسول الله واشهد ان محمد رسول الله أشهد الله ورسوله شالله نرى نسيها، أخت الله رضي الله عنه، الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله الكفر الله شاء الله الله الله وراي أشهد أن لا إله إلا الله. لا اله الا الله. وأشهد أن محمد رسول الله. أشهد ان رسول الله. وأشهد أن المسيح عبد الله ورسوله. وأشهد أن ورسول. ان المسيح. عبد الله ورسوله. المسيح عبد الله ورسول. الله <تصفح> الله بطل... الله مضحوه. ما شاء الله. ها؟ الله فيكم. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله واشهد أن محمد رسول الله واشهد عيسى عبد الله ورسوله <تصفيق> عبد الله ورسول عبد الله خير. الله خير الله اكبر الله اكبر, الله أكبر. طيب هي الثالثة الحمد لله مسلمة اخوة موجودة والله يعني مش قادرين نقصب عليها ان يتتكلم اخوة يا اختي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان المسيح عبد الله ورسوله معد ما عدت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد الرسول الله وأشهد أن النسوح عبد الله الرسول اللهم إنا نسألك فحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاح يطبعه فلاح وحبة منك وعافية ومرحباً من رضوانك الله بما من الله لا ولا مال محمد اللهم نذكرك ينسع الله الحمد لله الله الله i bear witness that there is no one worthy of worship except Allah. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي ذنوبي ذنوبي جازت طود وعتمت وصفحك عن ذنبي أجل نو